ولئن قلتم أنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقول أن الذين كفروا إن هذا إلا سحوم مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمم معدودة لا يقول لما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 وَلَئِنْ أَذَقْنَاكَ نِعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ الشَّرُّ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَكَ تَارِكُونَ بَعْضَ مَا يُوحَى إلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُ لَوْلَا أُزِلَّ عَلَيْكَ زُنْ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَم يَقُولُ نَفْتَرَى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 إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ولدان نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين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 لا تشركون من دوني من دونه فكيدون جميعتم لا تضيرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها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 وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً وَآتَا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 رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبت أن جاء بعجل حنيد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط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 رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله فاتقوا الله ولا تخذون في ضيف أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد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 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنظُودٍ مُّسَوَّمَةً ۖ تَندَ بِرَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ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 قالوا يا شعيب أصلياتك تأمرك أن نترك ما يعبد آبائنا أو أن نفعل في أموالنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لَأَنْتَ الحليم الرشيد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 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ولم جاء أمرنا نجينا شعيبه والذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كألم يغنوا فيها ألا بعيدا لمدينة كما بعدت ثمود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 وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لَمَّا لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُواهُمْ غَيْرَ تَتْبِيَّةٍ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 ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب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 فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات